بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الأصل الثالث أن من, أن من تمام الاجتماع السمع والطاعه لمن تأمر عليها ولو كان عبدا حبشيا فبين الله هذا بيانا شافيا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا ثم صار, اله... ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم فكيف العمل به نقرأ الشرح يا شيخ نعم قال الشيخ محمد بن أمان الجامع رحمه الله تعالى الأصل الثالث من تمام الاجتماع لأنه ذكر في الأصل الثاني أمر, أمر الله بالاجتماع في الدين ونهيه عن التفرق وتقدم الكلام على وجوب الاجتماع في الدين وعدم جواز التفرق وأن التفرق يخالف روح الإسلام الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وفي الآخر كان بجعليك <تصفيق> يا كلام حول هذا السطرين هذين السطرين قالوا وإذوب الاجتماع في دين عدم الجرع وعدم جواز التفرق وأن التفرق يخالف روح الإسلام فأنا حقيقة سيصلكم ونفرع بالاستماع وترك التفرق وترك جميع أسباب الفرقة أي سبب من شامني أن يفرق الفرقة السنفي تتركه باذن الله تعالى ونحرص على كل الأسباب التي تجد بالمهدة والأحوة والتراحم في مدين ما ذلك نحرص على هذه الأسباب ونحرص على نحرص على أسباب الجامعة للأحوة ونحرص على دفع الأسباب المفرقة للأحوة ولنعلم نعلم هذه الأحوة وعادت تعالف من الله به علينا وقال الله تعالى المبيه من نرى انفقتنا في الأرض جميعا ما ألت من قلبهم لكن الله ألت من قلبهم فعادت تعالفين القلب وعادت الحبق والله نعمة عظيما قال الله أدوجر إنما المؤمنون إخ فاحبصوا إلا رعاكم الله على الحوة إنها خير زاد بعد ترشيد الله سبحانه تعالى. بعد ترشيد الله أسرع الأعمال الأجرة الله. نعم أسرع ذلك وفي الأصل الثالث يقول إن من تمام الاجتماع الذي تقدم ذكره السمع والطاعة. إذ لا يحصل الاجتماع ولا تستقيم سلطته إلا بالسمع والطاعة ولا يستقيم الدين إلا بالسلطتي. ولا تستقيم السلطة إلا بالسمع والطاعة إذن السمع أستب... <تصفيق> ما رعاكم <يعقلك> الله أخيركم <تصفيق> سلام ماذا معنا الأصلين الأولين ما هو الأصل الأول ماذا كان الأصل <تصفيق> ال... <الاخلاص؟ تصفيق> <الكتاب>؟ <تصفيق> <تصفيق> الأول الإخلاص ماذا كان الأصل الأول الأول الله أحسن الأول يا إخلاص الدين والله وحده ولا شريك له. أحسن الله أحسن الثاني أمر الله بالاجتماع في الدين أحسن الثاني بارك الله فيك يعني نقول لك كيف يكون الاسطماع في الدين يعني أعظم سيب من أسباب الاجتماع في الدين ما هو السنة والطاعة لاريات الأمور الآن الذي قرر بالسبع والطاع اليرات الأمور قرر عليهم جامية، جامية نسبت إلى هذا الإمام محمد من أبناء جان رحمه الله. كان يقولون عن هذا الإمام أن عبارة في الاتخبارات. لماذا؟ لأنه يقول اسمعوا أعطه ولا تخرجوا على اليرات، لا إخوان، لا سريرية، لا قتبية، لا تخرجوا على اليرات. فكان هذا الرجل مما ينسب إليه هذه التنمة الباطلة وكذلك أليه الآن من يقول بسمع الطاعة اما ان يقول أنه مدخني يقول أنه جامي والله لو كان يعني الإنسان ينسب إلى المدخلية والجانية فهذا شرف لنا أن ينسب إلى عظيم الإمامين الإمام محمد بن عبد المجاني رحمة الله والإمام إذا السمع والطاعه يعتبر هذا الأمر من الواجبات الأساسية في الإسلام لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا أي بصرف النظر عن موقعي ومكانة هذا الوالي ومن أي جنس كان ومن أي لون كان عادلا كان او فاجرا ولا يشترط <تصفيق> النبي صلى الله عليه وسلم يقول اسمع الوقات تعوينه عليك عبد الحبشي فلان نقول ونقول ولا تنهى ورا ورا ولا تنهى الأمور أمورهم من تدريبهم سيرهم والدوري الكبرى نقول يا اخي وإن كانت وإن كانت الدولة الكبرى تسير على فرض أنا النبي صلى الله عليه وسلم اسمع الوقات أو لو تأمر عليك عبد ما معنى العبد العبد ودي مملوك شخص من مطلع وفيد لأمره وشخص يأمره تبع الكلام قال اسمع وعطى وإن تؤمر عليك عند هذا شيء لكن هنا سؤال مهم هل السمع وطاعة لولاية الأمور مطلقة في كل شيء أم ليست مطلقة ليست مطلقة يا شيخ إذن السمع وطاعة في ماذا بارك الله بكم في في طاعة. في طاعة الله سبحانه وتعالى حسن كان. السمع والطاعة فقط في المعروف ليست المعصيه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق ولاة الأمور الذين نحث على عدم الخروج عليهم من أمرونا بمعصية ولله لا نفعلك المعصية لكن لا ننزع يدن من طاعة لا نقول الله ولله بمعصية ونخرج عليهم لا بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يجلبك على ظهرك وآخر مالك ما معنى جلبك على ظهرك وآخر مالك؟ لأن كان ظالم كان ظالما لكن لهم ذلك يقول لا ولا يشترط أن يكون الوالي الذي تجب طاعته والسماع له والولاء له والدعوة له لا يشترط أن يكون عادلا بل من تولى أمور المسلمين وجمع الله على يده كلمة المسلمين وجب طاعته والسمع له ليس شرط يكون عادلا بدليل جلبك على ذلك قد مالك قد صلى الله عليه وسلم إنكم تتجدون اثره من بعدي الفراء يعني ان لا تستأثرون بنار بالمواقف ينتشر بها كل قال ماذا هذول يا صلى ماذا أمرها قال اصبر اصبر حتى تلقوني على الحب ما قال لهم أخرجوا عليهم ما قال لهم نعمل صورات والقلابات ما قال لهم نعمل أحساس إسلامية وترجم معاك كامية وحاولوا أن تعملوا القلابات لا والأحساس قال أصبروا نعم تبين النبي صلى الله عليه وسلم بيانا شائعا ذا ذاعيان ذاع ذا بين المسلمين قديما وحديثا وبكل وجه من أنواع البيان شرعا وقدر بين ذلك, بين ذلك شرعا بما شرع الله وما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام شرعاً يعني بيّن هذا الأصل بالأحاديث بيّن هذا الأصل النبي صلى الله عليه وسلم والسلام بيّنه بالأحاديث بيّنه بالأحاديث كثيرة في السنة والطاعة لولاية الأمور كما أشهرها حديث الأرباغ بن ثانية الحديث الذي تعرفونه ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع حاله وقال ان كانها مهره من انوار الله تعالى قال عليكم بتقوى الله تعالى ثم ماذا قال واستمع والطاعه تسمع والطاع. وتطيع نعم هذا الذي بينه الشرع نعم تفضل وقدر فيما قدر الله علم وكتب عنده و شاء شاء السمعة والطاعة أو شاء خلاف ذلك بالنسبة للقدر وما أراد الله شرعا ودينا ودعا إليه وأمر به ليس بلازم أن يتحقق إذ قد أمر الله الناس جميعا بالإيمان ولم يؤمن الجميع وأمر العباد جميعا بالطاعة أطاع من أطاع وخالف من خالف ولكن الإرادة التي لا يتخلف مرادها هي الإرادة القدرية الكونية إذن هذا أذن هذا أذن معنا في السنة الماضية. نعم يا شيخ. إرادة إرادة شرعية. نعم يا شيخ. ما تعرفون عنها؟ الإرادة القادرية ما يحبه الله سبحانه وتعالى يرضى وقدره علينا سبحانه وتعالى. هذا الكونية. هذا الكونية. الكونية الشرعية يحبها الله. نعم يحبها الله. أما الكونية ان يخذ مشياره ولا يحبها نعم يحبها ولا يحبها. لكن الشرعيه يحبه الله انا ادرى نعم اذا فرق بين الشرعية. الإرادة, الاراده الشرعيه بعد ذكرنا لا لا تتحقق أما الآن الكلمية توافض أن تتحقق نعم نعم هذا عزيني الأمرين من النعم فبارك الله بكم نعم وأمر الله سبحانه وتعالى العباد جميعا بطاعة الرسل وبطاعة أولي الأمر وبطاعته قبل ذلك منهم من أطاع ومنهم من عصى وعلم الله وقدر من يعصي ومن يطيع وما أراده الله كونا وعلم وكتب وقدر وشاء بد من تحققه فالله سبحانه وتعالى يريد فالله سبحانه وتعالى يريد بالإرادة الكونية الإيمان والكفر والطاعة والمعصية والخير والشر إذ لا يقع في ملكه إلا ما يشاء ومن الخطأ اعتقاد بعض الناس إن الله إنما يريد الخير فقط ما يطلق هذا إن أراد بالإرادة الإرادة الشرعية الدينية فصحيح وإن أطلق ينصرف عند الإطلاق إلى الإرادة الكونية الخدرية ويريد الله سبحانه وتعالى بهذه القدرة كل كائن إذ لا يكون في ملكه إلا ما يشاء ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن بعد هذا بعد هذا صار هذا الاصل لا يعرف عند اكثر من يدعي العلم امر الطاعة والسمع لا يعرف على الحقيقة عند اكثر من يدعي العلم فكيف العمل به اذا كان العلم نفسه مفقود لكن ما قال هذا الأصل لا يعرف عند العلماء لا هذا الأصل لا يعرف عند من يبعى وإن العالم الحقيقي يعرف هذا الأصل أصل السمع والطاعة وربما, وربما علم بعضهم إن الطاعة إنما تجب وسمع إنما يجب إذا كان الوالي عادلا عالما تجب طاعته وتجب بيعته ويجب السمع له وإذا كان بخلاف ذلك فلا طاعة ولا سمعة ولا بيعة هذه من الأخطاء الشائعة اليوم بين الناس وهذا خطأ من شرعا وعقلا ومرد. وما الله العقل السليم ويدرك الأمور على حقيقتها وله معرفة بتاريخ سلفنا وله معرفة بالدين يدرك تماما بأن السمع والطاعة والبيعه والمحافظة على ذلك واجبة مطلقا سواء كان الوالي عادلا او فاجرا أو مؤثرا أو منفقا محسنا مسيئا مطلقا ما لم يظهر منه, ما لم يظهر منه الكفر البواح معنى البواح؟ ما لم يظهر منه الكفر البواح؟ معنى البواح الكفر الذي يبوح به ويعلنه هذا معنى البواح. ليس الكفر الخفي الذي لا يدرك الذي لا يدرك، بل الكفر الذي يعلن به. يعلن به هو ويدعو اليه ومن ذلك ماركه لكم بعض الناس الان يتهمون الولاد في هذا البلد يقولون هؤلاء المانيين والعلمانية كلمه خطيره ان تقول علميه امرا هم المانيين والالمانيه هي حسن الدين عن حياه اين أنا سمعت أقول أن هؤلاء الألمان هل أصلنا اليوم أننا قال نحن الألمان نحن ندعو إلى توحيد الدولة؟ لا. الآثار الصليبات مقامة الحمد لله للجامع مشاعر الله مقامة لاهل توحيد المسلمين لا أحد منهم. فلماذا قال عن هؤلاء أنهم الألمان؟ أظن هذه الإشاعة بأصول من إخوان المسلمين. كل الذين بسروا الدعاية في الانتخابات. على أن هؤلاء رجال إيمانين من الحق أن هؤلاء إيمانين لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا أنكر منهم الكفر واحد وما علم الكفر ولا دعوى للكفر بارك الله فيكم نعم لو دعا الحاكم إلى ترك الصلاة أباح بكفره أعلن لو أمر المجتمع بأن يترك صيام رمضان لئلا يوقف يضع... نعم لئلا يضعف عن الانتاج لينتج أعلنا بكفره فهو كافر لا طاعه له ولا بيعة له ولا سمع له ولو أعلن, ولو أعلن أن الشريعة الإسلامية في الوقت الحاضر غير صالحة للعمل بها وقد كانت صالحة في العهد السابق أما الآن فلا تصلح ولا بد من استيراد القوانين إما من الخارج أو من أربعها محليا قوانين مرنة توافق رغبات الناس وهذه الشريعة جافة لا تصلح أعلن بكفره كفرا بواحا لا طاعة له ولا سمع ولا بيعة هذا معنى الكفر البواح الكفر الذي أباح به أي أعلن به ولم يخفى ما لم يصل الحاكم إلى هذه الدرجة تجب طاعته وسمع له يعني كلام الشيخ الأجلال رحمه الله كلام واضح أقول ما لم نبعوه لهذه الأمور ونسلم بها لو راجعنا تاريخنا نجد ان بعض الصحابة صغار الصحابة الذين ادركوا بعض الخلفاء والملوك الجائرين الظالمين كالحجاج كانوا يصلون خلفهم لانه في العهد السابق الخلفاء هم الذين يؤمون الناس يصلون خلفهم ويجاهدون تحت رايتهم ويطيعونهم في كل ما يأمرون وينهون ما لم يأمروا بمعصية على هذا مضوا السلف الصالح الذين أدركوا زمن الأهواء بعد أن فسدت اخلاق كثير من الأمراء والحكام هذا الذي عليه الناس قديما واليوم واليوم لا يسع المسلمين إلا ما قد وسع, وسع, وسع الأولين يقول إمام دار الهجرة مالك من أنس رحمه الله لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح اولها وفي رواية لا يصلح آخر هذه الأمة إلا إلا بما صلح به أولها ولعله لا يصلح لا يصلح أوضح لا يصلح من الأمور ومن الأمور التي أصلحت الرعي الأول من الأمور التي أصلحت الرعي الأول السمع والطاعة إلى الأمور هذا أمر عظيم أخرح الله في الرعي الأول فوالله لن تصلح حالا حال آخر هذه المرة إلا بالسمع النطاعة بارك اللي نعم لا يصلح أمر المسلمين اليوم إلا ما أصلح أمر المسلمين الأولين وإنما صلح أمرهم بالاجتماع وعدم التفرق وإنما صلح أمرهم بالطاعة والسمع بالسمع والطاعة وعدم الخروج ولا يعني الخروج دائما الخروج بالسلاح بل التمرد يعتبر خروجا على السلطة التمرد على الأوامر يعتبر خروجا على السلطه هذا هذا ما يجهله كثير من المنتسبين إلى العلم فما بال الذين لا علم لديهم وإذا جهلوا هذا الجهل والعمل تابع لأن العلم قبل القول والعمل أولا العلم أولا العلم، ثانيا العمل ولا يتم العلم بمجرد الاطلاع على النصوص لأن النصوص الناس تتصرف فيها فيجب أن تفهم النصوص بمفهوم السلف الصالح طالما نحاول أن نفهم نصوص الكتاب والسنة بمفهوم السلف الصالح فنحن على خير فإذا أعرضنا عن منهجهم وعن مفهومهم وشققنا لنا طريقا جديدا لنسير إلى الله مستقلين عن سلفنا الصالح ضعنا ضياعا لا يمكن أن يعالج إلا بالتوبة والرجوع <تصفيق> خالر المنهي بالسلسة دارك الله نحسى صغير المنهي بالسلسة خالر المنهي بالسلسة أخيرا أن يعظم الكتاب والسلسة نفعله بالسرس بسرس السحابة بسرس السحابة بسرس لا يسلم رسولة خطب لا يسلم القرضاني لا يسلم الشعراني هناك شخص يقول أنا من منه إسلام بذين حسن الزمّة لا تتم حب المسلمين؟ لا وإنما نحن الثلاثيون نطهمهم القرآن وصلنا لسلمة لبكرة العمّة وعسنان وبجرد صحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان الى الدين قال أول فرق هذا ما وصل إليه أمر جمهور المسلمين اليوم اذ تركت العقيدة السلفية التي كان عليها سلف هذه الأمة وتركت الأحكام الأحكام الكتاب والسنة تركا واضحا واعرض عنهما واستبدلت باحكام وضعية وجهلت السياسة الشرعية تماما واستبدلت بسياسة النفاق والكذب السياسة العصرية التي كلها كذب ونفاق هكذا أعرض جمهور المسلمين وخصوصا المثقفين عن الله تعالى الذي جاء به هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام إذا لا بد من الاجتماع على الدين ولا يتم الاجتماع إلا بالسمع والطاعة على ما شرح بارك الله فيكم وفيك بارك الله نسأل الله رب العالمين أن نعلمنا ونفعنا ونفعنا ونفعنا ونفعنا انه ولي ذلك وقاض عليه وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك لتملك